دعاء السلام مودر وميم الله وحده محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال كما صليت على ابراهيم وعلى اهل على محمد كما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 وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم انت ربي هذا الحديث المعروف المتكلم على الاسماع سيد الاستغفار الاستغفار عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في منها ما جاء استغفر الله استغفر الله استغفر الله ومنها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب لي ومنها قول صلى أستغفر استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ومنها رب اغفر لي وارحمني وتب علي صيغ الاستغفار فياكل في هذا الحديث فيبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا اللفظ هو إيه؟ هو سيد الاستغفار فقد يكون الكل ذا فضل وللبعض فضل اعلى قد يكون الكل ذا ذو فضل ولبعض فضل اعلى وعندما يكون هناك استواء في الفضل فلا يحل لاحد ان يعلي فضل على فضل الا بنص القران كلام مين كلام النص تعالى هل تستطيع أن تقول هذه الآية أفضل من تلك أو هذه الصورة أفضل من تلك من تلقاء نفسك لا طب اعظم آية في كتاب الله من الذي أخبرنا أن هذه الكرسي أعظم آية أوه. بعض الناس مشكلة عليهم أو بعض ردوا هذا الحديث أعظم آية في كتاب الله قالوا لأن عشان يكون فيه أعظم يبقى فيه فضل وفيه إيه وليس في القرآن مفضول فردوا الاولى ابن وسلم صلّم أن للا آية فضل على غيرها للا آية الكرسي فضل على إيه؟ غيرها ولهذا الحديث في الاستغفار فضل على غيره. ولهذا الحديث في الاستغفار فضل على غيره. انظر اللهم أنت ربي يبقى اقراروا وتوحيد إيه؟ رببي اللهم أنت ربي ما معنى ربي اي خالقي رازقي مدبر امري يا من رفعت هذه السماوات يا من بسطت هذه الارض يا من انزلت الماء من المزن يا من خلقت كل شيء ودبرت كل شيء انت ربي طب لحد هنا ينفع لوحده لا ليه؟ لان الاقرار بالربوبيه ما خلا عنه احد قط الا فئات لا تذكر الاقرار بالربوبيه ما خلق عنه أحد ولا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله يبقى من اللي خلق هذا الكون الله من الذي خلق الله ده اسمه توكيد إيه ربوبية هل يصلح وحده لا يصلح وحده أما الإيه يصلح بالألوهية لذلك اول امر في كتاب الله يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يبقى ربكم الذي خلقكم وفي صدر النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وقال تعالى اف يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون افلا تذكرون يبقى توحيد الربوبيه لا يصلح وحده ولا ينفع وحده إنما بصرف الألوهية له جل وعلا العبد يا رب أنا خلقك أنا خلقك أنت ربي أنت الذي خلقتني أنت الذي دبرت لي شئني أنت الذي قدرت لي قدري يبهين بقى إيه؟ منتهى الإسلام والإقرار والإقرار ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطعك لم يكن ليصيبك من كل شيء من طاعة تقربت بها لله من معصية تباعك من رزق من رزق الدنيا من كسب من كسب الدنيا من أمور فيها سعادة أو أخرى فيها الأزل والعزل كل ذلك بقدر فما شاء قدره يا رب أنت ربي أنت ربي أنت ربي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لو جاءت على العموم اي لا معبود بحق في الخلق الا انت الخلق منهم من يعبد الله سبحانه وتعالى جعل الله يك منهم ومنهم من يجعل مع الله شريك او ند او صاحبه او ولد ومنهم من يعبد الابقار ومنهم من يعبد الاحجار ومنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد الليل ومنهم من يعبد النهار ومنهم من يعبد النساء ومنهم من يعبد الذره ومنهم من يعبد النار ولكن لا اله الا الله الا الله يعني يعني لا معبود بحق الا أن يبقى أشهد ان في هذه المعبودات عند هذه الكائنات لا معبود بحق الا الله ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل لا اله الا الله اما وقد تكون إقرار من العابد لا رب لي الا أن ولا اله لي الا انت فيا رب عبدك الذي يطلب المغفرة يقدم بين يديه اقرار بتوحيد الربوبيه لك وبصرف العبوديه لك يا رب ما سجدت الا لك وما خلقتني والسنة ويستحيل أن تجد هناك اختلاف بين القرآن والقرآن أو بين القرآن وصايا الصريخ. النبي صلى الله عليه وسلم نهيتكم عنه فانتهوا وما امرتكم به فأتوا منه فاتقوا الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما أتاها يبين ما استطعته. ما استطعتم تمام فيا رب أنا على عهدك ووعدك كامل متكامل مستحيل مية مية مستحيل ماتش معصوم هل أنت على عهدك ووعدك مع الله في نظر عينيك كاملة ما استطعت هل أنت على عهدك ووعدك في حفظ سمعك كاملة ولكن ايه ما استطعت وهكذا وانا على عهدك ووعدك ما صدقت اعوذ بك من شر ما صنع اعوذ بك من شر ما صنع اللي هو الذنب الذنب لان الذنب شر في الدنيا والاخره من سوء السيئه أن تستجذل سيئة مختلف. ما هي مصيبة السيئة إيه؟ مش لوحده تعمل سيئة, تعمل سيئة تجيبك في السيئة تعمل سيئة تجيبك في السيئة تعمل سيئة تجيبك في السيئة سواء أنت قصد السيئة أو غر ربك فقصدت الحسن قصة لذكرها للجمز رحمة الله عليه أن هناك ثلاثة في بني إسرائيل وكانت لهم أختي حسنا فجاءهم صفر فقالوا أين نضع اختنا؟ إحنا هنسفروا إحنا الثلاثة ولنا واحدة سنة نحطها فيها فما وجدوا إلا عابدا. الشيخ باه لو رأيت تظهر عليه علامات العبادة والزهادة وإصوا معه فقالوا هذه أختنا فهي عندك الأمانة حتى نفسها فرح رايح إيه خلاص قبض الأمان بشطها وجعل لها منزله بعدها يقوضها كده بعيده طبعا ايه الكائن الحي سواء كان انسان او غيره من حيوان يلزموا ايه ياكل فينزل العابد يحط الاكل ويطلع جاري يا عصام تطلع تأخذ الاكل وتاكل يوم الدين ثلاثه فجاء الشيطان شو بقى يعني الله صحيح قال ايه؟ يا بني آدم إن الشيطان لكم عدو، فايه؟ فاتخذوه ايه؟ عدو ربنا عادينا هيكم ورسلوا لسان البيض الحباب انت مروح بالليل في الضيمة الوحدة واجنك انت عارف فلان اللي هو عدوك ده ممكن تلاقي فين؟ بتعفت فتلاقي في ايه؟ واخد بقى اتياطك و... ومتدرع بذرعك ومتسلح في وعينك في وسط ايه؟ في وسط راسك، تمام عدوك ولكن بالأسف الشديد كثير منا يتغافل أو يتناسى أن الشيطان عدو وأن الشيطان له حبائل وأن الشيطان يأخذك درك درك رجل رجل وقد تكون هذه القدم مزينة أنت لما تحب تصطاد حاجة بتعمل ايه تروح حد الفخر وحقدت فيه حبة ومغبط عليه تزينه يوم العصبور يجل إيه الحبة إنما ترى ده فخ وهيمسكك. مش هينفع. فيزيد. فجاء الشيطان لهذا الحمد. قال ايه المرأة ووحدها وكانت تستقنص باهديها. وهي الآن وحيدة. شوف بقى الشيطان بقى لما ايه? لما ايه? لما ايه بقى ايه? يدردش معازك. واخدها وحيدة. شوف بقى دي يعني كانت وحيدة معها ومعها قبلها. وبيتكلم مع ده وده ايه زي في اختي وده ما اعرفش ايه. وانتركت الوحدة. فليس القديق. فايه? حتى بطلق عليها المال. تسيب وتمشي اذا كان سخن يبرد واذا كان كده لا انت خبط عليه تطلع ايه تاخده خبط ايه على الباب ومره تخبط انت طب انت بعد بقى بدل ما تخبط ممكن تقف تخبط وانت عايز حاجة؟ يعني ممكن في ملح زياده ممكن في سكر مش موجود ممكن مش عارف ايه انت عايز تبقى كويس ده احنا عزلك لك الخير يبقى 100% فايه جالس تتكلم معه رويدا رويدا ففتحت الباب فدخلت تراقعا بها فحمل فوضعت فاقترب موعد العون وتغيبنه فجاء الشيطان قال الحل أن تقتلها ووليدها وتذفل هنا فإذا جاء قلت لهم قلت لهما ماتت ولا بد أن يصدقوا فحدث ما حدث فقال ماتت فصدقهم فبعد فطرة جاءه الشيطان وقال إما أن تسجد ذي وإما أن والشيطان يعني وسوس لأحدهم أو ظهر لأحدهم فقال النفطة في المكان الفلاني مدفنة ومعها ابنه وما رضي الشيطان من هذا العابد إلا أن يسجد له سيدا هنا بقى إيه صريحة متعمدة صريحة إيه متعمدة وفيه قول تعالى وَأَدْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَى الذي آتَيْنَاهُ اياتنا فَتْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانِ فَكَانَ من أَر الزمن! الزمن بيجيب زمن! بيجيب زمن! بيجيب زمن! بيجيب زمن! كل المؤمنين يغضوا من اوصارهم! وانظر للفظ يا ايه! مجالش يا متنهم! لان الامتناع مستحيل! الامتناع ايه! عايز استكشاف! يعني عايز تنبتها ماشي! وفي ايه! ناس مستكشف ايه يا جماعة! ابص ولا لا! بص! لا! لقد قد يقع نظره لقد يقع نظره ولكن لو وقع غض من مصر يغض من أمصره ويحفظ الفروجه وهذه الآية رحمة من الله سبحانه وتعالى والله رحمة بالعاصي رحمة بالتائب رحمة بالعائد يغض من أمصره لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عضو مبين أعوذ بك من شر ما صنعت من الدم لأن من شر الدم أن السيئة تستقبل سيئة من شر الدم أن السيئة تمنع الحسن. السيئة تمنع الحسن. السيئة تمنع حسن الفكر السيئة تمنع يعني حسن الفكر البنت قدامك المسحة واضحة مش عارف قدامك الصنع واضحة مش عارف قدامك بالقيس كما تعلمون وكانت امرأة عاقلة رشيدة كانت امرأة عاقلة رشيدة لما جاء جاءها سطاب من سليمان إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تابعوا علي ويتوني مسلمين فجمعت القادة والسادة والمزراء قالت أيها البالو إنه من قيالي الكتاب الكريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم م. إلى آخره قالت إيه فأشيروا بقى علي قالوا إيه نحن أولوه وقلوا بأسٍ شريف والأمر اللي كان خلاص لفش بمعرك إن الملوك إذا دخلوا قرية وجعلوا أعيزة أهلها أدلّا. وكذلك يفعلون على قولين وكذلك يفعلون ألوان قبل قول بالقيس والله سبحانه وتعالى يحكي لنا قولها هو من قول بني فإما أن الله صوب قولها أو إما أن الله سبحانه وتعالى حكى لنا قولها على سبيل التصوير امراه عقلة جدا, عقلة جداً. ولكن لما بلوا لها صرح من قوارير من زجاج وقيل لها تفل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن سرقيها قيل إنه صرح ممرض من قوارير وصردها ما كانت تعود من دلين. يبقى المعصية تعمل ايه تصد عن خير الدنيا وخير الآخرة وكما قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه فلا تستهد بذنب أدنبته في الطريق تحرم الرزق في البلد انت داخل البيت انفقت من حر مالك واهلك ناس طيبين وزوج صالحه فجأة تجد الجو تغير بايه لا انت جاي بالتغير قد يحرم لذة المطعم قد يحرم لذة المنكح قد يحرم لذة الولد الصالح بالايه بالذنب فما نزل بلاء الا وما رفع الا الاستعاذه هي طلب العون في دفع مطلوب اعوذ بك من شر ما صنعته وابوء لك بنعمتك عليه اي اعترف لك يا ربي بنعمتك عليه قبل الذنب وبعد الذنب في حال الطاعه وفي حال المعصيه انت صاحب النعمه انت صاحب النعمه فكم من ذنب اذنبناه وستراه الله سبحانه وتعالى كم من ذنب ورحم الله الصالحين حيث قال بعضهم والله لو ان للذنوب رائحه ما استطعتم ان تجالسون به لو ان للذنوب رائحه من منا يستطيع وله ما شاء من الدنيا أن يقال له ستفتح لك الآن أمام الحضور صحيفة الدم وتاخذ ما تريد قل الحمد لله على سبك أبوه لك من عليه تذنب ويبكي الله سبحانه وتعالى لك هذا العضو الذي أدنبت به تبتش بيدك وتبقى اليدك تمشي بأجلك وتبقى اليدك وهكذا سام فينا لو حدث له أي مرض يستجيل سمنون كان رجل من الصالحين شخص ابن عليه ذكر عنه يعني ايه عن حكايه عن, عن, عن, عن, عن, عن أصحاب سمنون كان من الصفيه فشيخ ذكر عن الصفيه يسمنون هذا اخوال وأحوال قيل انه كان إذا حدث في المسجد بالرقائق استققت اليه قناديل حتى تكسرت وكان مستجاب الدعوه والى فعمل ايه سمنون قال يا رب اللهم ما كنت مبتليني به فعجل لي به واستجل لي صبر يعني رب اتبتلين هل تبتلينه ابتلينه أنا ارضاء لك وصبرا على قضائك مقابلك هكون ايه هكون صبر فابتله الله بحبس البول بحبس البول فخبس بوله القيل جمعتين فجلس يطوف ويتلوك الحية فلما سري عنه كان يقابل الصبيان فيعطيهم الجوز واللوز هدايه يقول ادعوا الله لعمكم الكذاب كذاب في دعوى الصبغه فانت الان معافى, معافى من الذي عافى لك بالذنب في الدنيا اول التوبه أو فعال فعال ويقول انا عملت كده وضغط خلاص يبدا اول التوبه يعمل ايه يقل بالذنب يندم على الذنب يعزم على عدم العود خلاص فاذا تعرق بالذنب عقوف للناس يبقى كده يبدأ في الدنيا تبدا في الاخر. قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينهم ترجمه يعني مش حد يترجم لك الكلام ولا رب يسعى يكلم أهل الإيمان جعلنا الله وإياكم منه أما العبد المؤمن فيبنيه المولى تبارك وتعالى ويضع عليه كنفه يستره للناس في فيقول له أي عبدي اتقكم يوم كذا يوم فعلت كذا وكذا تفكر ذنبك فكر ذنوبك كده لك هذا الذنب زي ما قالوا سنت سنتين ذنب كنت مكلف كانت كان عليك او كانت تكتب عليك أفعال عبدي أتذكر عنه هذا الدم ولا يبقى للدم بأخره لا في الدنيا ولا في الأخره هنا فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا من إلا أنت هل النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الدم هل الولي يغفر الدم هل من الذي يغفر الدم الله سبحانه وتعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجللت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين ما صفتهم الذين يوفون بالصلاة والضراء والمتظمين الرب والعافين على الناس والله يحب المحسنين والذين لم يفعلوا فحش واولين ما يقتل والذين اذا فعلوا ايه فحش ظلموا انفسهم علم ذكروا الله فاستغفروا رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة. والذين اذا فاعلو فاحشه او ظلموا سؤال هل هؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى انهم من المتقين وهم اهل الجنه اللهم اجعلنا منهم هل لا يفعلون, الفحشة. يفعلون الفحشه هل يظلمون بالذنب وهل انفسهم بالذنب ولكن ايه والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله طيب في نفس كده تنبيه صغير او ظلموا انفسهم فذكروا الله ثم ذكروا الله وذكروا الله هم الايه ذكروا الله على طول أو. او ظلموا انفسهم ذكروا الله بدون ايه بدون اداب ليه وكان الحال أنه من اهل الذكر الطبيعي ان هو ايه ده كده آه انما ايه فاستغفروا الفاء تفيد ايه التعقيب والسرعه الفاء تفيد التعقيب والايه الصراحة. فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله هم يعلمون انه لا يغفر الذنب الا الله وعند البخاري عليه الصلاه قال ان رجل اذنب ذنبه فقال اي ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر له ثم عاد فاذنب ذنبا فقال اي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر له ثم عاد فاذنب ذنبا فقال اي ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي فيقول الملك الرحمن الرحيم علم عبدي ان له رب ياخذ بالذنب ويغفر الذنب علم عبدي ان له رب ياخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت لعبدي قد غفرت لعبدي قد غفرت لعبدي فليفعل العبد ما شاء اللهم اغفر لنا يبقى اقرار وان تعلم انه لا يقبل الذنب الى الله وكما قلنا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون فاهل الايمان تجري عليهم المعاصي بقدر المولى جل وعلا ولكنهم ليسوا كغيرهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وبعض الاداب في الاستغفار الصغه التي جاءت هذه هي سيد الاستغفار ولك ان تستغفر باي صيغه اللهم اغفر لي ذنبي استغفرك ربي وأتوب اليك ربي اغفر لي وارحمني واتب عليك لك ان تفعل ذلك ومن لطائف الامور في الاستغفار ان العبد يؤمر بالاستغفار على باب الاستحباب ليس امر ايجاب في مواطن هي اشرف المواطن وبعد أفعال هي أفضل الأفعال أنت بعد الصلوات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بتقول إيه استغفر الله استغفر الله استغفر الله, أستغفر الله. وأنت كنت تعمل إيه كنت بتصلي بعد الصلاة إيه؟ تستغفر وقال تعالى في الحج اللهم ارزقنا يوم حج المعمرة اللهم آمين قال ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله وقال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم إنما اخذ الصدقه يأخذ الصدقة خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم فلما جاء الاتي بمال ابي اوفى فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم مال ابي اوفى وقال اللهم اغفر لي ابي اوفا للاستغفار إيه؟ المغفرة ايه المغفره والله سبحانه وتعالى ماذا حال المستغفرين امتى بالاصح يقوم طول الليل ويجي في الاخر يعمل ايه يستغفر فموضع الاستغفار بعد هذه العبادات يبين لك ما لرسمال الاستغفار في ذاته من عباده الاستغفار في ذاته عباده ليكسر يكسر الكبر من قلب العبد انت بتجي المسجد تصلي والناس ما بتصليش انت خير في الليل والناس نيام انت ربنا ما عايبكش بالحج والناس بتقف في مواطنها في موطنها. فحتى لا يدخل الشيطان انقل استغفر الله استغفر الله استغفر الله من تقصير في صلاتك او تقصير في صيامك او تقصير في نسكك او تقصير في نفسك تطلب المغفره تطلب الايه المغفرة دي المواد والصفة فارع العرب ومنها من اداب الاستغفار قول الفضيل استغفار بلا اقلاع عن الذنب توبة الكذابين يعني ايه واحد علم الحاجة حاجة معينة بعينها بس لما جاء استغفر الله ما كانش ناوي يتوب يعني فعل فعل اليوم وينوي بكرة يعمله. تمام? بعد ما خلص النهارده ده قال ايه? استغفر الله وبكرة ان شاء الله ربنا يحينا واعمله تاني. لا تنفعش انما لو انه عزم على الترك فوقع ببديل صفر. شيخ سلام التامير رحمة الله عليه. يعني دي كان الاخوانة? ان قال ان الاستغفار في ذاته دعاء وطلب المغفرة. فقد يقع العبد في نفس الدم فيغفر له باستغفاره بس هو هو بيستغفر كان صادق ولا كاذب كان صادق يعني اللهم اغفر لي هذا الدم وقع في نفس الدم اللهم بس كل مرة بيطلب طلب الصادقين يرفض طلب الايه الصادقين ومما مؤثر عن احد الاعراب كان. تعالى خبى السبى وقال اللهم إن استغفاري مع إصراري لقمة مش ربنا قال إيه ولا يسره على إيه على ما فعل يبقى بيستغفر بس ما عندوش إصرار على العمل هيتوب هيتوقف اللهم إن إن إن استغفاري مع إصراري لقمة وإنا عزي عن استغفاري مع علمي بسعاد عقلك العزي وانا ازاي ما اقولش استغفر الله وانا عارف على يغفر الذنوب إيه جميعها جميع. طب ليه ما طلبتش وان ذكرك الاستغفار ما علمي بسعه عفوك لعد فكم تتحبب الي بالنعم وانت غني عني كم تتحبب إلي بالنعم وأنت غني عني وطبخض اليك بالمعاصي وانا فقير اليك يا من اذا وعد وفى واذا أوعد تجاوز وعفى يا من اذا وعد وفى واذا توعد تجاوز وعفى ادخل عظيم جرمی في عظيم عفوك يا رحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى اذا وعد وفى اي وعد وعده الله لعباده ان كان وعده مطلق فهو لهم وان كان وعد علق بشرط فلو حققوا هو لهم اذا وعد وفى فمن اوفى بعهده من الله لا احد لا احد لا احد فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به استبشروا ببيعكم استبشروا ببذل المال لله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به التائبون العابدون الحامدون السائحون الراجعون الساجدون الآخرون بالمعروف والنامون عن المنكر والحافظون بحدود الله وبشر المؤمنين استبشروا إذا وعد وفى وإذا اوعد عفا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم بس وانيبوا الى ربكم عودوا وتوبوا واستغفروا قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف قال الحسن رحمه الله والله لاننا لنرجو ان يكون المؤمنين اوسع من هذا قل الذين كفروا رؤيا لهم يقبل لهم ما قد سلك فلن المغفره من الله جل وعلا ومما يحذر في هذا المقام الا يتجرأ عبد على الله جل وعلا فيمنح مغفره لاحد او يحجب مغفره عن احد ممكن الواحد منا من, من شده ما يرى ممكن انسان يصرف على نفسه في الاجرام او في السرقه او في الزنا او في غيره فيتجرح الواحد يقول فلان لن يغفر عم عن جندب قلت له عن قال الرسول قال الرسول حدث ان رجل قال والله لا يغفر الله لفلان قال والله فلان ده ربنا مش هتبقى عليه او ربنا مش هيغفر وده للاسف احنا لما تجرح على بي هذه الكلمات على الله جل وعلا والله لا يغفر الله لفلان فقال الله من هذا الذي يتآل عليه فيقول لا أغفر لفلان غفرت لفلان وأخفت عاملاك تبالك لا تنظر لأحد وتقول لا يغفر الله له إلا من مات على الكفر ونحن نعلم أنه مات على الإيه خلاص ده لا يغفر لك مش المسألة تكون من ضابط. مين اللي ربنا مش هيغفر له اللي يموت على إيه على الكفر اللي يموت يهودي لن يخبر الله له وهو في الله خالدا محالدا فيها أبدا اللي يموت نصراني في النار خالدا محالدا فيها أبدا اللي يموت نصراني حتى وإن قال إن عيسى عبد الله وكلماته قال يا مره رؤمن ويتعبد الله بالإنجيل الصحيح وهذا مستحيل أصلا ولكن ذا موجود كافر إن الذين يكفرون بالله ورسله ويردون لفضوه بين الله ورسله ويقول نؤمن باع ونكفر باع أولئك هم الإيه؟ الكافرين وليك هم الكافرين حقا ورايكم هم الكافرين حقا ده كافر حقا لو ده لو الدنيا احكام بين بين الكفر خصوصا تمام مش بين الكفر الايمان ده دي الدنيا احكام انما هو كافر اللي يموت يعض البقر كافر اللي يموت قبل ما يصلي كافر ان الله لا يغفر ان يشرك به هذا ليس تألي على الله وليس حكم لاحد بعينه. انما هذا ادعاء واقرار وتسليم لامر الله جل وعلا تسليم رغم ان الله لا يغفر ان يشرك به لذلك وجب علينا اولا ان نترك الشك زلت قدم عدنا وتبنا وانبنا يبقى ينبغي اهل الفنايا منبغي ان يتقال يقول لك ربنا مشك القصه, القصة. الكفر والحديث فيه مقال ولكن حديث رائع، أن الكفل كان من بني إسرائيل كان رجل اسمه الكفل في بني إسرائيل وكان يزني بالمال كل ما تعجبه امراه يدفع وإيه ويزني. يدفع ويزني كل ما تعجبه وكان يزني بالمال فجاءته امراه ذات ليلة وحدة كل مرة يجب واحدة بالفلوس وحدة بالفلوس تمام فلما قاعد منها مقعد الرجال من النساء ارتعدت وركت قال مالك ما يمكنني قالت والله إني أخاف الله ولولا الحاجة ما فعلت وبيدفع إيه يقول له لو وش محتاج ما كنتش أمت قال سبحان الله ما فعلت هذا قط عمرك ما حملت كده وأول مرة هلسه هاتي أميني وخيفة قال ما فعلت هذا قط وتخافي الله. قومي بالله فلا ما فقوم ما طبعا هنا بقى وف. الناس المجتمع عارفوا انه هو ايه زن مشهور وبينهم بين ربهم تاهم المثمن فاصبح الناس وقد وجدوا على بابه ان الله قد غفر ان الله قد غفر فلا تلتك ما يدريك ما يدريك من خشي الرحمن للغيب وجابه بقلب منيب بقلب منيب هذا ينادى ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا بزن وما يدريك القلوب بين إصبعين من أصابح الرحمن يقلبها كيف يشاء، يصرفها كيف يشاء. اللهم صلِّ على محمد. ومن المواطن التي يستحب فيها الاستغفار الانصراف من المجالس ووضع الجنب للنوم شوف لما يقول أو آخر حاجة تعملها في يومك والنوم اخو إيه؟ أخر مو؟ مش النوم أخر مو؟ الموت الصغرى. كان يحصلنا نقول باسمك اللهم وضعت جنبي. وبسمك أرفع اللهم إن قبرت روحي فاغفر لها هذه رواية البخاري ورواية مسلم فرحمها فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصليح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعدون له مئة مرة أو سبعين مرة في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي ومما ينفع الأموات من الأحياء الاستغفار ربنا اغفر لنا وربنا اغفر لنا الذين سبقونا بالإيمان وعند البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع للميت درجته يرفع للميت درجته درجته فيقول اي ربي بما هذا يعني انا الرتعه بايه يقال ولدك استغفر لك اللهم اغفر لابائنا ولاماتنا ولاخواننا ولابواتنا اجمعين وقف لنا يا رب العالمين الاستغفار به تفتح ابواب الارزاق فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا انظر إنه كان غفار. السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا غفارا سبحانه وتعالى فتعسى لعبد وسوق للعب أخرج نفسه من دائرة الرحمه والمغفرة فلتكسر من الاستغفار تكسر الاستغفار ممكن نجلس في مجلس تأتي سيرة فلان أو سيرة فلان أو الحادثة الفلانيه أو أمثلة في نوم للتساهل في للتساهل آه إن هذه الجماعه التي لست منها أو هذه الفرقه التي لست منها أو هؤلاء أو هؤلاء او القياده او الرياده او الجنود او الرؤساء او الزعماء او الافراد كله بيعمل ايه بيطحن في كله كله بيضحى في كله وكان هذه الكلمات لم نوقذ بها وكاننا ما, ما سمعنا بهذه الاذان قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كادت امك يا معاذ وهل يكذب الناس في النار على مناحيره الا بإيه؟ طب وانت لما يتكلم فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان ولا الجماعه ولا الفرق بيتحسب ولا ما بيتحسبش بيتحسب يبقى الاصل ايه تمسك طيب لو فلت قال صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك غفر له ما كان في هذا المجلس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فالزموا عباد الله باب الاستغفار يفتح لكم ابواب الخير في الدنيا والاخره إلزموا ابواب الاستغفار والله يحفظكم الله سبحانه وتعالى من كل سوء إلزموا باب الاستغفار نلقى الله جل وعلا ولا دنب لنا وما ذلك على الله بعزيز اللهم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اقدامنا وانسلنا على قوم الكافرين اللهم إلنا الحق حق ورسلنا اتباعه وإلنا الباطل باطل, باطل ورسلنا اجتنابه اللهم التي الحق من دكسنا علينا فمضيله اللهم اجعلنا ملذات متقين اللهم اجعلنا من رحمتك في عبادك الصالحين اللهم اغفر لنا. ولي آبائنا ولي أمهاتنا ولي إخواننا ولي أبناءنا الفضل علينا ولي أناس أحبون فيه وأحبناهم فيه اللهم أخف لنا أجمعين اللهم أخف لنا أجمعين اللهم أخف لنا أجمعين اللهم أستورنا أجمعين اللهم اتو علينا أجمعين اللهم استجب دعانا ولا تخيفك رجعنا اللهم استجب دعانا ولا how you